الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما وذربا شديدا من الذين يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه ابدا ويؤاذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا اباء لهم كذرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باقي ونحسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنذلوهم أيهم أحسن عطلا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا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 نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباغوا بالحق بالحق انهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اتقان فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندع من ااا دونه الهه لقد كنا ليدا شطاطا ونتخذون دونه أهل لو لا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم مما اختار على الله كذباً.